يقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث الثامن والعشرون قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وانت عمر عليكم عبد وانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدث ومحدثات الامور فإن كل بدعة ضلالة قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث كنا بدان الكلام حوله في دروس ماضية وعرفنا من خلال ما عرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة أي أنه يفجأهم بها وقتا بعد وقت وما كان صلى الله عليه وسلم يتابع المواعظ وإنما كان يتحين الفرصة ويغتنم الوقت الذي يناسبه فيعظ أصحابه رضوان الله عليهم وفي هذه المرة كانت موعظته صلى الله عليه وسلم بليغة وكان وعظه عظيما حيث وقع في النفوس موقعها لذلك ذرفت منها العيون يعني بكى الناس فيها بكاء شديدا ولذلك وجلت منها القلوب أي خافت لان ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما اعد الله تعالى لأهل الآخرة من الجنة والنار وفيما بين لهم صلى الله عليه وسلم من محاسبة الله تعالى لأهل الدنيا محاسبة دقيقة شديدة لذلك وجلت منها القلوب وأحص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وعظهم تطلعا لقرب مفارقتهم ولحاقه بالرفيق الأعلى يعني الموت ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا هو الموجب لهذه الموعظة فعليه صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم من هذه الموعظة حتى يعني تستقر في نفوسهم وتطمئن إليها نفوسهم ويعملون بها ولا يخالفون من أمره صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شيئا ولذلك قالوا له كأنها موعظة مودع يعني من يودعهم في اخر لقاء يلقاه فيه فقالوا اوصنا ما دمت قد وعظت فدلنا على شيء نفعله فاذا استمرنا في فعله كانت فيه النجاة وكان فيه الخير وكان فيه الفلاح ولذلك صلى الله عليه وسلم اوصاهم فقال عليكم بتقوى الله وهذه من اعظم الوصايا فان الله تعالى امر بتقواه جل من امر وامر خلقه بان يتقوه ووصاهم بذلك وطلب من الانبياء ان يوصوا اهليهم واقوامهم بتقوى الله لأنها مفتاح الأمر فإن من اتقى الله وقاه وإن من اتقى الله جنبه كل سوء ولهذا قال لهم اتقوا الله أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالصبر وأوصيكم بالسمع والطاعة أما تقوى الله فتتعلق بما بين فيما بين العبد وبين ربه تتعلق فيما بين العبد وبين ربه من صنوف العبادات المختلفه فعلى الانسان الذي يعبد الله تعالى ان يتقيه وان يخشاه وان يخشى ان الله تعالى لا يقبل منه العمل ولذلك عليه أن يخلص فيه وأن يعمله عملا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقا لما أمر الله تعالى به عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة أي فيما يتعلق بالجماعة لأن المجتمع المسلم مجتمع قائم على الجماعة والجماعة لابد أن يكون فيها الأمير الذي يأمر الناس بفعله وينتهون بنهيه وهذا الأمير لابد أن يكون عالما بدين الله بقيها في ذلك فإنه لا يأمر الناس إلا بالمعروف ولا ينهاهم إلا عن المنكر وما دام يأمرهم في ما امر الله به وما دام يجنبهم ما نهاه الله ما نهاه الله عنه فيجب على الناس ان يطيعوه وجب طاعته لانها من طاعة الله كما قال جل من قائل واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وطاعة اولي الامر هي من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمرهم يعني الأمة بأن يطيعوا فعليكم, فعليكم قال والسمع والطاعة فعليكم يعني بالسمع والطاعة وانت امر عليكم عبد وفي روايه وانت امر عليكم عبد حبشي وفي بعض الروايات وانت امر عليكم عبد الحبش كانه راسه زبيبه يعني من شده السواد وهذه امثال ضربها النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يعني في ان الاماره الله سبحانه وتعالى يضعها في الناس ولا يلزم أن تكون محصورة في نوع أو في شخص أو في بيت وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بشر واخبر أن الإمارة والخلافة في أيامه وفي زمنه وبعد وفاته قد تكون في قريش لأن الله تعالى إنما بعث نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قريش لكن بهذا الخبر اخبر بأن الإمارة تتنقل وتختلف باختلاف المجتمعات التي تكون فيها فالمجتمع المسلم في أصله أن تكون الخلافة فيه لواحد يجمع المسلمون عليه لكن ربما هذه الخلافة يكون فيها النيابات ويكون فيها التوكيل ويكون فيها يعني الاختلاف في بعض المجتمعات فمتى رضي الناس خليفة يقودهم فيجب عليهم أن يطيعوه قال فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من الغيب فهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم حيث إن المجتمع المسلم يعني الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منعقدا تحت إمارة واحدة لم يدم ذلك الأمر إلا سنوات حيث كانت خلافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه ثم كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ولما تولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة باجماع من المسلمين جرى في زمنه الاختلاف فوجدت اكثر من جماعة وما زال الامر على هذا المنوال إلى هذه الأيام، لكن الشيء الذي يعني يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم أن هذه الجماعات وهذه الأمم وهذه الاختلافات وهذه الولايات وتلك الإمارات يجمعها أنها تعمل بكتاب الله. وبسنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو ما يعوض يعني عن الالتقاء والاجتماع فإن الالتقاء والاجتماع هو الاولى والأكمل لكن ما دام الناس يعني كل ينتسب إلى هذا الدين وكل يدعو إلى الله ويدعو بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يخرجهم عن كونهم مجتمعا مسلما أما ما يجري بينهم من اختلاف وفرقه وربما أدى إلى شيء من الخصومة وربما أدى إلى شيء من النزاع وربما أدى إلى شيء من العصيان، فهذا كله مما نزغى به الشيطان بينهم فعليهم أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى ما أمرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكونوا جماعة واحدة فإن يد الله على الجماعة وإن يد الله على الجماعة وإن الجماعة يحيط بها من وراءها فهذا الحديث فيه حث على ضرورة الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى انه ينبغي للمجتمع المسلم ان ينادوا او ان يتنادوا بهذا المبدأ وان يعملوا عليه ولا ينبغي لهم ان يتفرقوا فان التفرق من سبل الشيطان والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قد بين لاصحابه وحذرهم من هذه الفرقة لما رسم لهم خط مستقيما وقال هذا خط مستقيم هذا هو طريق اهل السنة والجماعة هذا هو الطريق الموصل الى الجنة ثم رسم من حوله خطوط واخبر عنا على كل رأس خط منها وكل رأس طريق منها شيطان يجنب الناس عن الاجتماع والافتراق فما حكاه صلى الله عليه وسلم إنما هو بما أطلعه الله تعالى عليه من غير ولذلك قوله في هذا الحديث قال فأوصنا أو قالوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام الأمر هكذا وأنك قريب عهد يعني بفراق الناس فأوصنا فقال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسنع والطاعة وقوله أوصيكم بتقوى الله هذه هي الوصية العامة وهي التي وصى الله تعالى بها الأنبياء كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوت الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي التي وصى بها الأنبياء كل نبي يوصي أمته بتقوى الله وتقوى الله هي جماع الامر ولذلك كانت اول الوصايا ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم امته بالسمع والطاعة وانما وصاهم بذلك لان هذه قضيه السمع والطاعة هي المساله التي تشغل او شغلت هذه الامه منذ الزمن الاول بعد ان انقضت الخلافه او مدة الخلافة وهي ثلاثون عاما لما انقضت هذه المدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام توزع الناس وتفرقوا او ولا يزال امر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالسمع والطاعة قائما قال قوله فاوصنا قال يعنون وصية جامعة كافية فإنه لما فهموا أنه مودع استوصوه وصية ينفعهم ينفعهم التمسك بها بعده ويكون فيه كفاية ويكون فيها كفاية لمن تمسك بها وسعادة له في الدنيا والآخرة هذه هي الوصية التي طلبها الصحابة رضوان الله عليهم من النبي عليه الصلاة والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة قال فهاتان الكلمتان يعني السمع والطاعه تجمعان سعاده الدنيا والاخره اما التقوى يعني التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها ووصى بها اولا فهي كافله بسعاده الاخره لمن تمسك بها وهي وصية الله تعالى للأولين والاخرين كما قال جل من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكلمة التقوى ومعناها سبق الكلام عليها في الحديث الثامن عشر في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد، ولهذا أحالنا المؤلف رحمه الله على الرجوع إلى ذلك الحديث واستحضار ما فيه من معنى التقوى. وما حدث تكلم فيه أهل العلم في تفسير معنى التقوى وما جاء فيها من المرفوع والموقوف والمقطوع قال وعم السمع والطاعة فهو لولاة أمور المسلمين وهذا فيه سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم لأن بالسمع والطاعة يعيش المسلمون مجتمعا آمنا مجتمعا فيه السلم مجتمع فيه الأمن مجتمع فيه الاستقرار مجتمع فيه التنمية مجتمع فيه التقدم كل ذلك بسبب السمع والطاعة ولهذا يحقق سعادة المسلمين في الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم حيث لا يشغلهم عن ذلك شاغل كما قال علي رضي الله تعالى عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر يعني ما, دام مرتبط ما داموا مرتبطين بالإمام فهذا الذي يصلحهم أما إن الإمام البر فإنه يكون قدوة لهم في الصلاح والطاعة ويكون حاملا لهم على عبادة الله ويكون دافعا لهم على ان يحققوا تقوى الله واما الامام الفاجر بمعنى انه الذي فيه شدة والذي فيه قسوة ويحمل الناس على الطاعة بشدته وقسوته فإنه يقودهم إلى ما يصلحهم ولذلك كان فيه خير وإن كان هو في سلوكه يعني ظالما لكن ما دام يدعوهم إلى دين الله وما دام يدعوهم الى طاعة الله فهو, في فهو لهم خير من غيره يعني من الامام ذو الضعف قال قال علي رضي الله تعالى عنه ان الناس لا يصلحهم الا امام بر او فاجر ان كان فاجرا عبد المؤمن فيه رباه وحمل الفاجر فيها الى اجله يعني صبر منتظر اذا فهو خير له من ان يخرج على الامام لانه لا يستطيع ذلك وقال الحسن يعني البصري رحمه الله وهذا من السياسة الشرعية في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا يعني يتولون خمسة أشياء من أمورنا الجمعة حيث تنعقد بإذن الإمام والجماعة حيث دعا إليها الإسلام والعيد فإنه هو الذي يقيمه شعائر العيد ويحدد للناس موعد العيد فإن العيد يوم يعيد الناس ويتولى الثغور والمراد بالثغور جمع ثغر وهي منافذ الأعداء على المجتمع المسلم فيتولى الإمام سدها بما يعين فيها من الجندي وما يعين فيها من الحرس الذين يمنعون تسرب الفوضى او تسرب العدو او تسرب المبادئ الفاسدة الى المجتمع المسلم هذا ما اشار ما اراد بقوله والثغور وهو أيضا الإمام الذي يقيم الحدود فإن الحدود وهي مخالفات الناس في المجتمع المسلم لا يقيمها إلا الإمام ولذلك لا يشرع لأي إنسان في المجتمع المسلم أن يتولى إقامة الحدود ما لم يكن إماما أو ما لم يكن مأذونا له بذلك يعني نائبا للإمام أما أنه يتولى إقامة الحدود بدعوى أنه يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فإن هذا من خصائص الإمام ولا يجوز لأي إنسان يتعدى على خصائص الإمام قال والحدود والله ما يستقيم الدين الا بهم يعني بالائمه او بالولاد وان جاروا وظلموا لان جورهم وظلمهم يتعدى يعني يخصهم ولا يتعدى على المجتمع اما تسيب المجتمع وتخاذله وتفرقه فانه يضر بالدين وبالمجتمع قال وإن جاروا وظلموا والله لما أو لما يصلح لما يصلح الله بهم والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون ما أن والله إن طاعتهم لغيظ يعني طاعة الائمه الفجار وإن فرقتهم لكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجماعة وقال كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وان الخروج على الامام يعد خروجا على دين الله ولذلك وصف بانه كفر والنبي صلى الله عليه وسلم بين حكمه وقال لا يحل دم امرئ مسلم الا بيحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فإن هذا هو الذي يسمى بالمرتد يستوجب القصاص يستوجب القتل حدا لخروجه على دين الله ولخروجه على الامام الذي هو الشخص الذي امر الله تعالى ان يكون خليفه على المسلمين في الارض قال وخرج الخلال وهو تلميذ للامام احمد رحمه الله وراوي كتاب الامام احمد قال في كتاب الاماره من حديث ابي امامه صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حين صلوا العشاء انحشدوا فان لي اليكم حاجة وما نحشدوا يعني تجمعوا وانتظروا قال فلما فرغ من صلاة الصبح قال وهم وهل حشدتم كما أمرتكم يعني تهيأتم قالوا نعم قال عبد الله ولا تشركوا به شيئا هل عقلتم هذه كررها ثلاثا وهذا دابه صلى الله عليه وسلم كان إذا وعظ الناس وحدثهم يتكلم أو يذكر الحديث ثلاث مرات هل عقلتم هذه قلنا نعم قال عقيم الصلاة وآت الزكاة هل عقلتم هذه ثلاثة قلنا نعم قال, قال واسمعوا واطيعوا واسمعوا واطيعوا ثلاثا ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السمع والطاعة مساويا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنطق بالشهادتين مما يدل على أهمية السمع والطاعة في حياه المسلم واهميه اجتماع الكلمه في المجتمع المسلم قال واسمعوا واطيعوا ثلاثه هل عقلتم هذه قلنا نعم قال فكنا نرى ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيتكلم كلاما طويلا ثم نظرنا في كلامه فإذا هو قد جمع لنا الأمر كله يعني تكلم كلاما موجزا يغني عن كثير من الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام حيث ركز في الكلام على الأهم على ما يهم المسلم في حياته فردا كان او جماعة قال وبهذين الاصلين يعني التقوى تقوى الله والسمع والطاعة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من اصول الايمان من اصول الاسلام من اصول المجتمعات المسلمه القى تقوى الله وستر الطاعه قالوا بهذين الاصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الامه في خطبته في حجه الوداع ايضا وانما اعاد التوصيه بها اولا لان الناس الذين كانوا في حجه الوداع اناس جاءوا من مختلف بلدان المسلمين وهم يمثلون المسلمين جميعا فكان من الاولى والمناسب ان ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ما يحتاجون اليه جميعهم هذا السبب الاول والسبب الثاني اهميه هذين الامرين تقوى الله تعالى والسمع والطاعه الذي يستوجب ان يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الامر بها او بهما في كل مناسبه قال وبهذين الاصلين وصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجه الوداع ايضا كما خرج الامام احمد والترمذي من حديث ام الحسين الاحمسيه قالت من حديث ام الحسين الاحمسيه رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يخطب يخطب في حجه الوداع فسمعته يقول يا ايها الناس اتقوا الله وان امر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له واطيعوا ما اقام فيكم كتاب الله قال وخرج مسلم منه ذكر السمع والطاعه يعني فاسمعوا واطيعوا هذه روايه مسلم واما روايه الامام احمد فهي التي اشار اليها وان فيها هذه الزياده ويقوله اطيع اطيع ما قام فيكم كتاب الله واما روايه مسلم فجاء الامر فيها بالطاعه المطلقه قال وخرج الإمام أحمد والترمذي عيضا من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وابو أمامة اسمه صديق بن عجلان قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم واطيعوا ذا امركم ومعنى ذا امركم يعني الذي اليه امركم يعني الامام تدخلوا, الجنة تدخلوا جنه ربكم وهذا جواب الامر فكانه يقول ان من اسباب دخول الجنه فعل هذه الاشياء تقوى الله واداء الصلوات وصوم شهر رمضان وأداء الزكاة وطاعة ولي الأمر وفي رواية أخرى أنه قال يا أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم يعني أنتم آخر الأمم وذكر الحديث بمعناه أي أمرهم بأن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول والأمر منه قالوا في المسند يعني في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا وادى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع واطاع وهذا محل الشاهد قال وسمع واطاع فله الجنة او دخل الجنة يعني اما اخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن من فعل هذه الأشياء استوجب دخول الجنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا جواب الشرط أي إن من يفعل هذه الأشياء يستوجب دخول الجنة وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وانت امر عليكم عبد وفي روايه حبشي هذا مما تكاثرت به الروايات اي جاءت الروايات به كثيره مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من امر امته بعده يعني حيث وجد في المجتمعات المسلمة ان يكون الولاة والامراء يعني من العبيد او من عامة الناس من عامة الناس وانما يتسنمون الاماره اما بتكليف من امراء قريش كما هو الحال لما كان موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد الذين فتحوا جانبا كبيرا وارضا واسعة من ارض الاندلس فقد كان الامير في ذلك طارق بن زياد بامر من موسى بن نصير او بامر من الخليفة العباسي يعني فيكون هذا او الخليفة الاموي فيكون هذا يعني مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن امور الغيب او ان هذا الامر يعني حيث تنفتح البلاد الاسلاميه ويكثر الامراء واتباع الامراء وربما كان لهؤلاء الموالي كان لهم دور كبير وعمل جاد في فتوحات الاسلاميه مما يكسبهم ثقة الجندي وثقة الناس فتأمروا وهذا ليس المراد منه النيل من هؤلاء الامراء او الطعن فيهم وانما هو حكاية الواقع ومعلوم ان الشرع انما جاء ليخبر عن الواقع واخباره عن الواقع لا يعد ذما في من تولى الاماره من الموالي او ممن كان عبدا بل ان هذا يعني اخبار بما سيكون وبما هو واقع المسلمين فلا ينبغي ان يفسر بغير ذلك قال وفي صحيح مسلم قال وقوله وان تأمر عليكم عبد وفي رواية حبشي هذا مما تكاثرت به الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من امر امته بعده وبالحقيقة ان ضرب المثل بالحبشي لأن هذا الجنس هو الذي عرفه المسلمون في أيام النبي عليه الصلاة والسلام من أجناس قارة أفريقيا من السودان ما كان معروفا عند المسلمين إلا الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اهل الحبشة بل ان الاسلام اول ما دخل في بلدان الله بعد مكة كان في الحبشة قبل ان يصل المدينة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما امره الله بان يصدع دعوته فاصدع بما تؤمر اعرض عن المشركين ودخل كثير من دين الله في الاسلام وضاق اهل مكة بهؤلاء المسلمين واخذوا يعذبونهم ويؤذونهم ويتتبعونهم امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يهاجروا الى الحبشة وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد وهاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة مرتين المرة الأولى كانت هي الهجرة الأولى وكان فيها عثمان رضي الله عنه وفيها رقية زوجة عثمان رضي الله عنه عنها وغيرهم من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما بلغ المسلمين ان حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قد دخل في الاسلام وان الله اعز الاسلام وان المسلمين انتصروا في مكة رجع. المهاجرون من الحبشة الى مكة الا ان قريش شدت وطأتها عليهم واستفحل اذاهم واستفحل الامر في اذاهم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه امرهم ان يعودوا الى الحبشة مرة اخرى وفي هذه المرة كان من من هاجر إلى الحبشاء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ابن أبي طالب وعدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء وكانت منهم أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان تزوجها عبيد الله ابن جحش وكان قد اسلم ثم لما ذهب الى الحبشة وفي هذه الهجرة حاولت قريش ان تنال من المهاجرين وان تغر صدر النجاشي امبراطور الحبشة على المسلمين حيث بعثت بعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم، فحمل معه الهدايا، وحمل معه ما يقدمه بين يدي للنجاشي، ولما وصل إلى الحبشة، كلم النجاشي في أمر المسلمين وأن هؤلاء عصابة فروا. وأنهم خالفوا امر قريش وأنهم كفروا بالله أو باللات والعزة يعني بأصنامهم بل إنهم ينالون من النصرانية ولا يعترفون بها فما كان من النجاشي إلا أن دعا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وساله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر جعفر النجاشي بامر النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بحالهم وانهم كانوا متفرقين وانهم كانوا يعبدون الاصنام وان النبي دعاهم الى عباده الله الذي خلق السماوات والارض وانهم يؤمنون بان عيسى ابن عيسى نبي الله ورسول الله وايه الله وان الله سبحانه وتعالى اوجده من مريم واخبره عن حال مريم و موقف المسلمين منها حيث تلا عليه سوره مريم كافها يا عين صاد الى ان بلغ قوله يعني قول الله تعالى في, في عيسى لما قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عيني يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فما كان من النجاشي إلا أن أخذ إلا أن قال إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى الا يخرج من مشكاة واحده وانما جاء به نبيكم لا يزيد على ما جاء به عيسى مثل هذا واخذ قطعه او خذاتا من الارض فما كان منه الا ان امن بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ورد عمرو بن العاص وهداياه شر رد لانه تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك لا يظلم عنده, إيه عنده احد لذلك لما كانت اول صلة المسلمين باهل السودان كانت من خلال الحبشه جاء ضرب المثل بذلك حيث قال وان تأمر عليكم عبد حبشي قال وفي صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اسمع واطيع ولو كان عبدا حبشيا مجدع على أطراف ومعنى مجد على أطراف يعني ناقص الاطراف قال والاحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا وهي التي تأمر بالسمع والطاعة ما دام الناس قد ارتضوا هذا الشخص أميرا قال ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس إثنان يعني أن هذا أيضا إخبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحوال تارة يكون الامر لقريش وتارة يكون لغيرها او ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بغير قريش كما ذهب الى ذلك المؤلف قال وقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش وقوله الائمه من قريش لان ولايه العبيد قد تكون من جهه امام قرشي يعني فجمع بين الروايات بان هؤلاء يكونوا امراء مباشرين لكن الاماره العظمى تكون في قريش قال ومن العجيب جدا اننا نجد العالم الاسلامي اليوم وقد امتدت الامارات فيه لكننا نجد في كثير من الامارات وان كان الغالب على هؤلاء الامراء انهم لا يتكلمون العربية او لا ينتسبون انتسابا مباشرا لعربية الا اننا نجد لهم جذور ولهم أصول ترجع إلى العربية بل ربما رجعت إلى قريش بل ربما رجعت إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا كان هكذا الواقع فهذا أيضا يمثل جزءا من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم